نرتاح ونساهم سوا بحالي فرقاهم أعيش المن بعد كافي أموتح سلي وياهم أظل وقت وكتصابر أقول اليوم لو باجر دنيا بلاهل وناسي يتيم وتكسر الخاطر ما ظلهم يحنوا لو يردون بسلامة ذمك دمع دمعة عيوني ما ظنهم يحنون ويردون في سلامه دمعة عيوني ذاها الليلة نامه أنا مش ما يقدر جرح فراقهم يكبر ومش لون بيه ما ريدن بعد عمري بعيوني شفد قبري من بعده علي من بعده علي وين اللي يمر بيهم علي بلكت يحاجيهم بس خلفتهم منهم وموتا لو أتانيهم هاي المات تجبالي غالي وصي بالغالي راح وانمو قلب العمر من دونهم قالي هو المات ربضهم ويحس بصار بيه ياخذ غيبة دموعي لتطيح بحضن يديه هو المادر بضيمه يحس بصار بيه ياخذ غيبة دموعي لتطيح بحضن يديه انا الخلصة عيوني ورودة علي حبولي المين انا ضيعت كل شيء وين انط وامشي من بعده وعليا من بعده وعليا <تصفيق> ماش منتظر منهم حتى اسال بعد عنهم غير اقتنع عفوني وما اشوف الاحبهم ما زعلان بساني ما شايل قلب ثاني قلبي يقول اريدهم عايش وهم خلاني اويل شلون وانا ادري تفارقنا ومشينا انا دنيا تحب مواجعنا ولا حنت علينا قويل شلون وندري تفارقنا ومشينا دنيا تحب مواجعنا ولا حنت علينا الشيب يا صبر روحي ما تتعاتب جروحي ولا دالا فطي يوميا أو نوبجي بعش الذكر وشحتي من بعد او عالیه، من بعد او من بعد